أعوذ بالله إلى الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حزب الحسن لإبراهيم التسوقي بسم الله الرحبار الرحيم رفعت وحجبت وصرفت ومنعت عن أهاملي هذا الكتاب شر كل من هدر من تجبر وتمرد وَكَادَ وَاجْتَهَدَ وَقَامَ وَقَعَدَ وَرَمَدَ وَهَذَرَ وَهَدَّدَ بِأَلْفِ أَلْفِ أَلْفَيْنِ بسم الله الرحمن الرحيم قُل هو الله أحد الله الصامد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد رفعت وحجبت ومنعت وصرفت عن حامل هذا الكتاب شر كل طارق طرق إلا طارقا يطرق بخير وحجبته عنه شر كل من صاح وزعق ورمق وأعرض في الطرق وأزعد وأبرق بالمكري والسوء نطق ياسي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 رب أعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب أن يحضرون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب أن يحضرون من اللعين إبليس وأتباعه المراديس من أخذ التلبيس. يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصرون فهدد منكم الأساس وتخمر منكم الأنفاس بسر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في خدور الناس من الجنة والناس تحصنت حامل الكتاب بالإسم الذي أسسه الله سورة لا اله الا الله عبده محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم همسا لم تميمونه ان الاسد سهمي نفذ من المدد على طول الابد لا أبالي بسر الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياكا نعبد وإياكا نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغطوب عليهم ولا الطاب